يا جهار دونك كتاب وبالحزن فظ رد يا جهار يا جهار دونك كتاب وبالحزن فظ رد من فعلتك بحر الصبر فظ فضلت ما ذقت منك ابد طعم الشهد بس مر ما ذقت ما ذقت منك ابد طعم الشهد بسم الله من هجمه فاطمه صاحت نبات بسم الله من هجمته والله من هجمه فاطمه صاحت يا نبات بسم وجع منها الحمل صاحت على في ومن وجع منها الحمل صاحت